ألم تَرَ أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر ألم تر أن الله يولج الليل في النهار الذي وتسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ قُلْ إِنَّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطر وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله ما يدعون من دونه الباطر الضَّاهِبَ وَالْعَادِي لَهُ كَبِير أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي بَحْرٍ مِّنْ عَذْبٍ مِّنْ مَّاءٍ لَّا يُؤِيتُكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ فَادِّنْ شَكُورَ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا مَن نَجَّاهُمْ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ لَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْرَحُ بِآيَاتِنَا إلا كل ختار كفور بآياتها إلا كل خطال كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده يا أيها الناس اتقوا فكفوا اخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا لا يجزي والد عن ولده ولا وَجَزِ الْوَالِدَيْنِ عَلَىٰ رَوْعَةٍ فِيهَا إِنَّ وَحْدَ اللَّهِ حَقًّا حق فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ اكَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُفُوْرُ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمَ السَّاعَةِ إِنَّمَا عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَلَنُنَزِّلَ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ ۚ بأي أرض تموت وما تدري نفر بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير